بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلكم تَعْقِلُونَ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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين <متصفيق> <متصفيق> قال يا, يا بني لا تقصص إياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ويتم نعمته عليك وعلى آيال يعقوبك ما أتمك على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاقه ان ربك العليم الحكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أشبه إن أبانا لفي ظلال اقتلوا يوسف وأطمحه الأرض يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل من غلام تقتلوا يوسف وألقوه, وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم أَأَنُو يَا أَبَانَ مَا لَكَ لَمَا تَأَمَّنَ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّهُ لَنَا نَصِيحُ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 قالوا لئن أكله الذهب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وأوحينا إلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُ أَبَاهُ عِشَاءً يَبِكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا قالوا يَا أبانا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سجيره فأرسلوا هارداهم فأدلاد وهو قال يا بشوي فاذلى دلوه قال يا بشاي هذا غلام واسوه براه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى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 أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أسده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 وَاسْتَبَقُوا الباب وقدت قميصه مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَجِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَلِكَ سُوءًا إِلَّا أي سجم أو عذاب أليم قال هي عودتني عن نفسي وشهدت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 وإن كان قَمِيصُهُ قد من دبر وَهُوَ وهو من الصادقين فلما وآما قبيصه قد من دبر قرى لإنه من كيدكم إِنَّ كيدكم عظيم يوسف عدو عن هذا واستغفر لي لذنبك انك كنت من الخاطئين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 إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظَلَالٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَعْصَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُمَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَّ سِكِّيْنَا قالت وقالت تخرج عليهم فلما نار عينه وقطعنا ايديهم وقلنا حسد اللاجما ماذا بشوا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني في ولقد قادرا عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من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 فاستجاب له ربه فصرفانوا كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أن يسجن له أحدحين، ودخل معه السجن فتين. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسدين قال لا يأتيكما طعام زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي واتبعت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي ويعقوب مَا كَانَ لَنَا أَنْ نشرك بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ دَانِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ الناس لا سنا يا صاحب السجن آرباب متفرقون خير ام لا واحد القه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سميتموها ما أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 يا صاحب السجن أما احدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قوي الأمر الذي فيه السفتيان. وقال للذي ظن ان انه مناج منهم اذكرني عند ربك بانساه وان الشيطان ذكر ربك فلبيت في السجن وقال الملك انني ارى سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع وسبع سنبلات خضر واخر يابس يا ايها الملأ وقتوني في رؤيا يا كنتم للرؤيا تعبرون قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وَقَالَ الَّذِينَ جَاء مِنُهُمَا وَادَّكَ وَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا مَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُوا Jusą juła sodyku atine Wi żeby i be koty يأكلهن سبع إجاف وسبع سببنات خضرا وأخوايا عبسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تَجْرَوْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مَمَّا تَأْكُلُونَ ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يا كل ما قدمتم لهم لا الا قليلا تحصلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يراث الناس وفيه يعصرون وقال على الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال فاسالهما بال النسوه التي قطعنا ايديهم ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم ادراوتم فان نفسه قلنا حاش قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق أنا واتهو عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك لعلم أني لم أخوه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد وما ابرئ نفسي ان لن نفس بالسوء بالسوي الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم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 و لجعلني على خزائن الأرض إني حبيب عليم و كذلك مكنا ليوسف بالأرض يتبوأ بها حيث يشاء نصيب برحمتنا من مساء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة لوس فدخلوا عليه فارفعهم وهم لهم كرو ولم ما جهزهم بجهاز قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون ألا تعون أن يأوفي الكيل وأنا خير المنزدين فإن لم تتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرضوا قالوا سنؤيد عنه أباه وإنا وقال لفتية يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى آلهم لعلهم يرجعون لَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا ابْنَعْ عَنَّ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ فَأَرْسَلْنَا أَخَانَا نَكْتَن وَإِنَّا لَهُ لحافظون قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيكم من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قعدوا يا أبنا ما نبغي هذه بضاعتنا إلينا ونمير ونمير أهلنا ونحفظ أقرانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أَلَنْ أُسِلَّهُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَاعُوا يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله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 لا حاجة في نفسي أقوب قضاءها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالُوا وَإِنَّ لِيَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُ هَلَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن زاء به حمل بعير وأنا به زعيم قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا عَشِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا باوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف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 قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَبْلُ فَأَشْرَغَ يُوسُفُ وَأَشْرَغَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ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 فلما السيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبوح الأرض حتى يأذن لي أبيا أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.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 قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفنا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَذَاهَبُونَ فَتَحَسَّسُونِي وَأُسْفَ وَأَخِيهِ وَلَا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وغاد أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَنَزَّلَ عَلَيْنَا وَلَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ وَهَدَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص غدا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت غير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا ان تُفَنِّدُوا قَالُوا تَالَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضلالك القديم فَلَمَّا أَنْزَلَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا ابا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ورفع أبويه على العرش وخروده سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يمن وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يمن قَبِلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِلْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجن وجاء بكم من البدو مِنَ من بعد مِنْ بَعْدِ الشيطان الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فوفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْا حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغرضون فَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَارَشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ أو تأتياهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفنا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نساء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصي مبلغه لاولي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ